السلام عليكم ورحمه الحمد لله وكفى وسلاما على عباد الذين اصطفى لا سيما نبي المجتبى والامين المصطفى على صحابته الكرام و ال بيته العظوم المستكملين الشرفه المستكملين الشرفه وبعد انا اخذنا في اصول الفقه الكلام على تعديل من شروط صحه الرواه العداله وتكلمنا عنها يبقى لنا قاعده في هذا الباب القاعدة الأولى وهي قاعدة في قاعدة الوصولية تشترط المرؤة في الراوي العدل نقولنا حتى, حتى تتم عدالة الراوي التي هي أصل في قبول روايته شروط خمسة اسلام عقل بلوغ الخلو من الفسق وقلنا الخلوه من الفسق لا يساوي الخلوه من المعصية هذا لا تجده لا تجد في بني البشر يعني لو قلت باشتراط بش... ب... العدالة الخلو من المعصية هذا هذا لا يطاق لا يمكن أن تجد في هذه الدنيا في عالم البشر لكن الخلو من الفسق وقلنا الجمهور قالوا الفسق كبيرة، الوقوع في الكبيرة او الإصرار على صغيرة ورفضنا هذا القول في القول بالإصرار على صغيرة إذ الصغيرة أبدا صغيرة لا تنقلب إلى كبيرة ومدار المسألة على الاستخفاف استخفاف القلب لكن مهما عصى الله ولو 70 مرة في اليوم يتوب ويرجع, يتوب ويرجع يتوب ويرجع يتوب ويرجع لا يمكن أن يقع ان تكون هذه كبيره هناك روايه فيها بعض الضعف في السنن ولكنها نستانس بها وهناك ادله كثيرة تعضدها ان مسلم قال ما اسر من استغفر ولو عاد 70 مرة ما أصر لو استغفر ولو عاد 70 مرة وفي روايه المسند بسند صحيح أن رجلا قال يا رب أزنت الزنب فاغفر لي فقال الله جل في علا عبدي علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر فاشهدوا أني اغفرت له وجاء في الثانية وجاء في الثالثة حتى قال الله جل في علا عبدي استغفر افعل ما شئت واستغفر فسأغفر لك والشرط الخامس والاخير هو شرط المروءة الخلوة من خوارم المروءة اتفق العلماء على اشتراط العدالة في الراوي وجمهورهم أن العدالة ملازمة التقوى باجتناب الكبائر وأكثر الصغائر وأيضا خوارم المروعة وترك المروعة العلماء يقولون بأنه يتصف بدناءات الأخلاق كما سنبين في بعض ما طرحه المصنف المروعة خلق يؤثر في الإنسان يلزمه بترك كثير من المباحات يلزمه بترك كثير من المباحات خشة الوقوع في المكروهات التي تلحق به سوء الظن وتحملوا المرؤة تحملوا على مكارم الأخلاق كالجود والكرم يعني البخل مذنب عظيمة جدا ولو كان في شبه بخلي بيدخل في المرؤات ويترك دنيء الأفعال ودنيء الأعمال المرؤة تلزمه يعني لو كان عالما نبيلا لا تراه يماكس الناس في البيع والشراء ولذلك قالوا العلماء قالوا القادي أو العالم الأولى له أن لا يبيع ويشتري فيجعل المسألة لمن لغيره يوكل أحدا حتى لا يقع في مثل هذه الدناءات تعرف بأخذ والرد مع أن المماكسة ليس فيها سمت شيء لكن الزيادة فيها ممكن أن تنخل مرؤة الرجل فيها ممكن الباعة يتكلم معه بكلمة يسقط عنه عنده بعض الهيبة والوقار لأننا مثلا قال الجبر قال أتراني ما كستك لأخذ جملك دلالة فيها خلاف الأولى كان المسلم يبايد له هذا ممكن فيها إنكار لا أفعل ذلك وايضا قال علماؤنا من المرؤات اللي يعمل بدناءة الأعمال إيش دناءة الأعمال؟ أن يكون حجاما لأن الحجام فيها دناءة الأجل المسلم قال كسب الحجام خبيث ولما قالوا هذه أيضا من إسقاط المروات لما؟ لأنه يباشر النجاسات يباشر النجاسات ومباشرة النجاسات تنخرم بها المرؤة لذلك اللي بيعمل في أسف أجلكم الله في البلدية مثلاً ويباشر النجسات ولم يقف المعصية ورجل ممدوح أنه يعف نفسه لكن هو مش من علو القوم مش من علية القوم يعني لا يكون كفئاً لمرأة تريد رجلاً كفئاً لها تكون امرأة مثلاً رفيعة وجميلة حسيبة تريد رجل كفئ لها الذي يعمل مثل هذه العمال لا يكون كفئاً لها لا تستغربه سأقول لكم طبيب لا يكون كفئاً لمثل هذه والذي يباشر النجاسات ايضا قالوا هذا هذا العمل يعني عمل غير يعني ينقص من مروئه المر أيضا من ذلك أنه يعمل حلاق الحلاق ايضا هي من الاعمال الاعمال يعني الاخوه ما تطالب العلم لا تنتقص من قدر الناس في هذا الباب بس كله بيضحك ليش ان هم حتى انتشر بين العامه ان أبرد الناس هو ايه الحلاق برود يقول لك انت برود عليك برود برود الحلاقين صح هذه غريبه انا ما البرود للحلاق انا ما اعرفه تعرفه وليش ابو البرود وين باللك <مثلا> هذا غلط يعني هم لا ينتقصون من قدر هذا الباب لكن هم يقولون لكم كف الامراه حسيبه ايش نسيبه لكن هذا ان عفى نفسه فهذا خير لكن ان تقول بانها يعني مثلا ان هذه رفعه لا ليست رفعه ليست رفعه ذاك العماء قالوا الحجام الحلاق العجيب انهم قالوا الختان الختان المقطع مقطع هذه مذمة في العرب في حمزة رضي الله عنه لما جاء هذا الكافر لا أذكر اسمه الآن لا أذكر اسمه الآن في غزوة أحد فقال له فسب حمزة حمزة قال تعال يا ابن, يا ابن أم مقطعة الإيش البذور في يقول وحشي فارتعبت فخفته فاختبأته لحمزة خلف الصخرة فوجدته ضربه ضربة كانك أمس الذهب بارح كان كامس الذهب من ضربات فارتعدت فرائس وحشي لكنه أصاب غفلة من حمزة فرماه غيلة وقتله غيلة ما يحد يقف أمام حمزة حمزة أسد الله وأسد رسوله فقتله غيلة لذلك النبي السلام قال له أخرب عني لا أراك ما حييت فقتله غيلا الغرض المقصود ان هو استشهد ذمه وقال له تعالى بايش بخس يقول له بخصة عمل أمك يا ابن ام مقطعه البذور فلذلك الطبيب الجراح اللي هو بيقطع بيختن هذا عمل دني يعني هذا طبيب اهو طبيب 99% سارقات 99% غش اجتهاد ايضا دنيء العمل وطبعا خليني اتكلم بصراحه طبيب الذي يختص بأمراض النساء هذا طبيب ليس كفئة لامرأة رفيع دي دناءة عمل لأنه بتتكشف عليه الايش العورات وتكشف العورات تنخرم به المروعة رأيتم بقى الآن كل الطبها ترفع عليها قضية في هذا الباب لكن مش دعوها ترفع قضية على العلماء هذا كلام العماء أنا قال تكشف العورات فيها أيضا دناءة عمل فتنخرم معها المروءة تنخمر... تنخرب معها المروءة وايضا من ذلك مصاحبة الاراضل يعني ما تراه يمشي الا مع ايش مع خفيف العقل وهي مصيبة انت لو مشيت مع مجنون يعني هل هيو... ناس سيخلون عليك عقل لا يمكن وف ولذلك المشي مع السفهاء واختلاط بالسفهاء ما هذا تنخرم به المروءه والجلوس مع السفهاء هذا تنخرم به المروءه انهم ما عندهم لا وقار ولا سكينه ولا عندهم ضوابط اصلا فالجلوس مع الاراض ايضا تنخرم بها المروءه وقالوا في ذلك أيضا المشي بغير غطاء راس طبعا الحمد لله كل طلبه العلم عندنا الآن لا مروءه لا مروءه تله لكن احنا نقول لهم لا هي المساله على العرف لأن ابن عمر دخل على نافع رضي الله عنه أرضاب وكان يصليم غير غطاء رأس فقال ابن عمر رضي الله عنه أرضاب قال له أتمشي هكذا في الشارع؟ قال لا يستحي المروعة الخرم لو ماشي بغير غطاء قال الله أحق أن يستحي منه لكن في زمنين هذا الآن المهم من أنك تبقى ماشي ببنطلون ومسك ذاك الله خير لا ماشيين عراية في الشارع الآن حتى الشباب ماشي بشرط والشرط فيه ما فيه ومضرب التلس وما يعني ولذاك ومأنه يقولون في هذا العصر إذا اذا اذا تزيى بزي الافرنج فهذا انحرام للمروه فسامحوني بقى البنطال والقميص سيدخل في هذا الباب فياكم واياه لكن هو كان زي زي مشتركا فالاخوه تبتعد عنه كثير يعني اخو قدر كان تبتعد عنه الا اذا كان في عمل والعمل لا يكون فيه الا بذلك فان قالوا من تزيى بزي الإفرنج هذه أيضا تنخرم به المروه احنا ما قل... فرق بين الحرمة وبين ايش وبين المروه يعني لا يقال هذا حرام مفهوم الكلام فرق. فرق يعني رفعاء القوم اللي يفعلون ذلك يعني رفعاء القوم ما يلبس البدلة والجرفاتة وال... لا طبعا احنا يعني بعضهم كان يلبس جرفاتة يقول لك سفين ع... س... يعني اتعبون جدا بالتنطف عندهم فيه وقال ع... هيعملوا كتاب اسمه القول البدتة في تحريم الجرفات احنا نقول لنحن لا نحرم لو كان خاصا بالاعجب فهو حرام لكن لا نحرم إن كانت مشتركة لكن تنخرم به المروح تنخارم به المروءة. وهذا عجيب لما يأتي عالم ولبس جرفتة وطالع بقى في الجرفتة بيتكلم في, في العلم. هذه مصيبة. هذه ما يعني صراحة ما تقبل. هذه ما تقبل. ليس, ليس هذا زي العلماء. بحلم الأحوال. وخطأ أيضا من قال بأن الغطرة مثلا لبس شهرة. يعني ده عكس. مع أنه معروف أن هذه من الزي الذي يكون وقارا لطلبة العلم. فأنه يقول لبس شهرة هذا خطأ. خطأ بين. من قال في ذلك قد أخطأ في هذا. فهم يقولون هذه من باب أيضا المروقات. وهم يقولون والأمور التي أيضا تنخرم بها المروعة الأكل في الأسواق نماشي يأكل والحق هذه أيضا تأتي على العرف وإلا فعن أنس كان قال كنا نشرب, كنا نشرب ونحن قائمين ابن عمر كان يقول كنا نشرب قائمين ونأكل ونحن نمشي ونأكل ونحن نمشي فابن عمر أيضا قال بذلك فهي الحق قال إذا كان المحل الذي أنت فيها لا ينكرون على من أكل في الشارع فهو الاولى تركه لكن هذا لا تنخرب به المروءه اما اذا كنت في محل يستغربون جدا ان انت تأكل في الشارع يبقى اذا المروءه ابن نقطه كان معه تمرة على باب البيت ما يمشي في الشارع ده على باب البيت تعرفون على باب البيت على باب بيتي فالتمره الرجل يستروح بالتمر والتمر كان فاكهه في عصرهم فأخذ التمره ياكلها فمر اي بعد محادثين قال يا ابن نقطه بتاكل التمره على باب بيتك لا أخ لا يؤخذ منك الحديث أين المروه قال خليك عن المروه ماتت مع الذين ماتوا ده في الرئيل الاول ده هؤلاء القرب اقرب ما يكون لشمس النبوه اما الان نحن الآن هذا الباب غير موجود الباب باب المروه لابد بابه مغلوق يعني مغلق أو مغلق لأننا يعني ضيعنا المرؤات المتحدث إليكم ضيع المروات لكن أنا لابد أن انا أقول على بعض ما ستطره العلماء العرف حاكم فيه وأيضا الأولى أن نترفع عن مثله وأيضا من ذلك أن يجلس أمام الناس فيمد رجله أمام الناس هذه أيضا لست من المرؤة من الوقار التي تفعل ذلك لأنه يعني فيه ما فيه ما ينبئ ببعض الكبر فيه الذي يفعل ذلك فلا يمد رجلهم وطبعا مد الرجل مع طلبة العلم وشيخهم الذي يفعل معهم ذلك انبساطا هذا لا يغتش المروعة لكنه ايضا خلاف الاولى طبعا ورد ابي حنيفة ابي حنيفة ابو, أبو المروعات لما دخل عليه الرجل وكان تكلم في مسألة في صلاة الضحى وتكلم على مسألة الشمس انها بعد طلقة الشمس وعد ارتفاعها رمح فقال الرجل قال يا امام ارايتها في يوم لم تطلع فيه الشمس ورجل كان شافوا هابه من منظره العظيم فلما سأل السؤال ذلك 13 يوم فقال انا لأبي حنيف أن يمد رجليه فهي ذلالة أنه لو فعل ذلك مع طلبة العلم الذين معه كأنهم يتدرسون مثلا ف... وإن كان يتخاف لكنها لا يتم خارب بها المروه من ذلك أيضا البول في الشوارع طبعا هذه المسألة أنا ما أدري يا من الذي يستطيع أن يفعل مثل هذا؟ يعني ان هو أصلاً تتكشف اوراته وهو في الشارع عارف ذلك يموت أفضل له من ان يفعل حتى المنظر اصل منظر مقزز يعني يعني هذه مسألة اعظم مما تكون عامه من يفعل ذلك ايضا فهذا مخرم مرواته هذا لابد ان يجلى تعزيرا وللامر جلد وتعذير لانه سيؤذي الناس بالمنظر وتتكشف العورة ويمكن يقع في الحرمة أيضا إذا تكشفت العورات لأنه قال لما مر على قبرين قال لا وما يعذباني في كبير أما أحدهما كان لا يستنزه من بوله وفي رؤية أبو داود قال لا يستتر من بوله لا يستتر من باوي وقال ذلك يقول إن الله حي ستير يحب الحياء والستر فاذا اراد احدكم ان يذهب إلى الخلاء فليستتر او قال يرتسل فليستتر ومن ذلك أيضا الافراط في المزح والضحك الافراط تعالوا دايما علماءنا يضبطون هذه المساله بالافراط لا بان هو يضحك مره ومرتين لا سيما ان كان يضحك ان الرسول بل كان يبتسم الحقيقه انه كان يبتسم الصحابه كما قال عمر وغيره كانوا يجلسون حول الرسول بعد صلاه الفجر فيتحدثون عما كانوا يفعلونه في الجاهلية فيقول أحدهم يقول قدت أصنع الصنمة من العجوة فأعبده أول النهار فأجوع آخر الليل فأذهب فأكله يأكل إلهه فكانوا فكان يضحكون وإيش ويبتسم المسلم الصحابة رضونا, رضونا عليهم كانوا في المساجد كانوا يتبادحون بقشر البطيخ قشر البطيخ يحدفوا بعض فيه يتبادحون بقشر البطيخ وكان ابن عباس ابن عمر يقول له تعالى نرى من أطول منا نفسا يغتص ويغتص ابن عباس ويشوف من الانف الاطول نفس يعني المباح مباح لكنه لا يستروح به لكن الذي ينخرم به المروقه لا يفعلونه لا يتقد... لا يعني لا يقدمون على مثل هذا حفاظا على مرؤتهم لذلك قالوا الإفراد في المسح والإفراد في الضحك لأنه كان يبتسم لا تظهر لهواته بأبي هو وأمي فإذا ابتسمه وإذا حتى ضحك مرة مرتين ليس لا شيء فيها لكن يكون المجالس بأسرها هي مجالس الضحك بأسرها وإن كانت مجالس علم وهي ما فيها إلا الضحك فهذا لا يصح لأنه تنخرم به المرؤة من ذلك أيضا عدم الحياة عدم الحياة أيضا عدم الحياة ياخدش المرؤة الحياة خير كله وقد يقع الإنسان في الحرام لو لم يستحي لكن نحن سلم قال إذا لم تستحي فأصنع ما شئت وهذا الذي كان سببا في امر جلل إيش هو الأمر الجلل؟ بأن القعنبي التزم بدين الأجر على بهذا يعني المام القعنبي كان الأول شاربا للخمر ومسلم من المسلمين يعصي الله للفعلية شرب الخمر وفي ذات مرة شارب الخمر سكر وبعدين رأى رجلا تزدحم عليه الناس الناس يعني ازدحموا على هذا الرجل فقال من هذا؟ يستغرب ومن الذي يفعل ذلك؟ الأمير هذا فقالوا هذا شعب من شعبة؟ قالوا شعب هذا يحدث عن رسول الله السلام فالناس تحتفي به لأنه يحدث عن رسول محدث فقام فقال له أنت من؟ قال أنا شعب قال وما شعب؟ قال محدث يحدث عن رسول الله قال إن كنت محدثا فحدثني قال نحي نفسك عني لا أحدثك لأنه تضييع العلم أن تؤتيها الغير أهلي فقال حدثني وإلا قتلت أشهر سيفة في وجه فنظر شعبه فقال له نعم قال رسول الله سلام حدثني فلان عن فلان عن رسول الله سلام أنه قال إذا لم تستحي فاصنع ما شئت هذه أيضا من عدم المروات أن يتجرأ السفلة الصغار على الكبار هذه عدم بل قد يقع أيضا في المعاصي رأينا الآن الصغار سبب في أعراض الأخيار سبب في أعراض الأكارم وإن أخطأوا وإنزلوا احنا ما صدرنا الباب لأن البيع قد يقع النبي في المعصية وإنزل وإن اجتهدوا أخطأ الصغار يقعون في الكبار هذه الدلالة على غضب الرحمن او غضب الجبار حتى يكون مناسبا للإسم غضب الجبار يقع علينا الا لا نعرفه ونهدر فضل الأفاضل هذا هذه مصيبه لذلك نحن حقا لن نتقدم ولا نتقدم بحال من الاحوال فلا بد لكل واحد يعرف مكانه الاخر فايضا من انحرام المروءه الا تعرف الفضل لاهل الفضل بل هي يقع بها المرء في المعصيه إذا قلنا بأن كل هذه من أسباب المروات وانها يعني مما يكون اكमाला لعداله المر هذا خاص فيما بينه وبين الناس يعني في مجالس العلم في الشوارع في العمل انما في بيته لو ماشى على دماغه لا تنخرم مرؤاته عشان بس ما يعني ما أحد وحتى لو قلنا إذا يعني الرجل لا يكشف عوراته بحال من الأحوال حتى قالوا ينسلم لما قالوا قالوا رأيت إن كان أحدنا خاليا قال الله أحق أن تستحي لكن لو أمام لو امرأة معه لا يعني هو قال إلا قال النساءنا يا رسول الله أو نأتي نساءنا يعني بعوراتينا على تصريح الذكر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إيش إلا من إيه إلا من أهلك إلا من أهلك يعني هو الآن طبعا هو من خدش المرؤات أنه يجلس أمام أولاده بالشرط عشان يحسب برضه الانبساط في البيت أنه ينبسط في البيت يمزح معهم يضحك معهم يركب فوقه بل كان يركب فوقه كان ينسى أمام الناس ويمشي بهم ويمزح معهم يلعب معهم الألعاب التي لو رأاها أحد ممكن يقول تنخلم المرؤات فهو بينها وبين أهله في خصوصياته لا تنخلم المرؤة لا تنخلم المرؤة بحال من أحوال إذن لا يجوز أن أحد يتجسس على أحد في مثل هذا إذا انفرض بأهل يفعل ما شاء فهذه المرؤات كما قلنا خاصة بأنه يكون في مجال السهل يكون في العمل بين الناس أما في بيته فلا, فلا مرؤة أصالة العلماء يقولون لا حشمة بين الرجل وبينه وبين أهل تظهر بقى العورات ما تظهر العورات أما قولهم في الشفعية قالوا إذا نظر العورة المرأة يصب العمى وأنه لا يجوز نظر العورة المرأة لذا بكذا وكذا هذا خطأ مبين هذا لا يصح وحديث لا يرى مني ولا أرى منه لا يصح بل الأصح أنه كان يرى منها وترى منه والدلال على ذلك أن عايشة رد الله عن قالت كنت أغتسل انا ورسول الله وكانت تغتسل إيش؟ بلا ثياب وأن رسول الله سلم نفس الأمر لكن كان فقال قالت كنت أغتسر أن رسول الله سلم من إناء واحد أقول له ابق لي ابق لي ابقي ويقول ابق لي ابق لي وابن حاجر يقول وأن استدلوا بذلك فالرد على شفية أنه يرى منها وترى وترى منه وحديث لا يرى منه منها هذا حديث لا صح فلا يقال بأنه إذا رأى عورة امرأة امرأة ورأت عورته يغتش المروة خطعهم بين هذا خطعهم بين الخصوصيات بينه وبين زوجه يفعل ما شاء في هذا الباب لا مرؤة هنا في هذا المحل ولا حشمة بين الرجل وبين زوجي هذا بالنسبة للكلام على تتمت الشروط التي بها يكون المرء عدلا القاعدة التي تليها من القواعد الأصولية وهو لا قاعدة لا يحتج بالمرسل إلا بشروط قاعدة لا يحتج بالمرسل إلا بشروط وهذه وان كانت أصولية حديثية أيضا ويستدلونها بقول نفتاهم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفش الكذب ثم يفش الكذب طبعا هذا حديث لا يدل على القاعدة صح هل لا وإن كان يدل عليها من بعيد أنا سأقول القاعدة وأقول حديث وبينوا لي هل يدل على القاعدة أم لا القاعدة لا يحتج بالمرسل إلا بشروط وقالوا في حديث نفتاهم يستدلع عليها يستدلع على هذه القاعدة خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم, ثم يفشو الكذب كيف الاحتجاج بهذا الحديث الحديث متفق عليه بالبخاري ومسلم من المناسبه هل هذا حديث حجه للقاعده ام لا القاعده مره اخرى لا يحتج بالمرسل الا بشروط يستدلون على هذه القاعده بقوله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثم يفشو الكذب هذا الحديث يساعد ما نستدل به على هذه القاعده ليكونوا دليلا لها انا انا سالتك على المرسل فهمت سؤالي لا تتعجل اجبني على سؤالي فقط لا تذهب يمينا ولا يسارا ها يحتج به كيف ما هنظهر ان هو راح به لا خطأ. هو هو فتحت الباب خطا كمان لا ممتاز لفض فوق نعم الاستدلال يكون بهذا هو يقولون هو لما قال في التقعيد قال ايه المرسل لا يحتج به أكمله إلا بشروط ومن الشروط أن يكون في قرون الخيرية يعني هو إذا أراد أن يستدل سيقول وقد نقبل إن كان بقرائن ومن القرن أن يكون من قرون الخيرية إنه قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشوا الكذب يبقى أفشل يبقى لا يمكن بعد ذلك أن يقبل وتوعا قرني وقرني هذه دلالة فيها على أن المرسل يمكن أن يقبل لأنه من قرون الخيرية كما سنبين عمتا الارسال في اللغة الاطلاق. أرسل الناقة أطلقها وفي الاصطلاح الإرسال نأتي بالتعريف الراجح لنوجز الكلام لأننا لسنا بمصدد الكلام مصطلاحا نتكلم على التأصيل في كلام الفقاه والوصوليين الارسال هو رواية التابعية الكبير وبعضهم لا يقيد بالكبير وتقييد الكبير عند إمامنا إمام المذهب عند الشفعي رواية, رواية التابعية الكبير عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم لماذا التقييد بالتابعية الكبيرة لأن التابعية الكبيرة هو الذي قد صاحب كثير من, إيش؟ من الصحابة وعاصر الصحابة ولقي الصحابة فيبقى غالب رواية عن عن الصحابه لان في الارسال اسقاط الصحابه الاصل في الارسال اسقاط الصحاب لان التابعي الكبير يروي عن النبي الأمين بواسطه برجل ممكن يكون برجلين لكن الغالب بيكون برجل وهو الصحابه ولو برجلين يبقى اما تابعي اخر مع صحبي او بصحابيين وهذا بعيد لكن متابعي وايه والغالب انه يروي بعلو يروي عن الصحابه عن النبي يباي إذن رواية التابعي الكبير عن النبي الأمين هذا تقيدش إمامنا والمتأخرون والمحققون قالوا بروية التابعي على الاطلاق. على الاطلاق يبقى الصغير والكبير بروية التابعي الكبير أو الصغير بروية التابعي على الاطلاق. بروية التابعي عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم هذه رواية هذا المرسل الذي سقط منه الصحابي الحق بأننا نقول هذا المرسل لو سقط منه صحابي يقينا لا يصح أن نقول و نتعرض لهذه القاعدة ونتكلم في الاحتجاج بالمرسل او عدم الاحتجاج لأننا لو تيقن بأن الذي سقط من, من سلسلة الإسناد هو الصحابي لابد أن نقول وجوبا قبول هذه الرواية لأن صحابة الجهالة بهم لا تضر فكلهم عدول عدلهم الله من فوق سبع سماوات وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها واهلها وقال الله جعل قد رضي الله عن المؤمنين الذي يبايعونك تحته الشجرة محمد رسول الله والذين معه أشداء الكفار إلى آخر <تصفيق> <تصفيق> الآيات الغرض المقصود بأننا لو تق... تيقننا بأن ساقط في أرواية من جبل السند هو الصحبي لقبلنا وما قلنا بهذه القاعد لكن الاحتمالية أن يكون قد رأوها عن تبعين آخر قلنا بأنه لا يقبل إلا بشروط طيب هذا هذا المرسل الذي قاله العلماء من المحقين والمتقدمين والمتأخرين صور كما قال ابن صلاح صور قد اعتبرها بعضهم من المرسل وقد اعتبرها بعضهم ليست من المرسل من هذه الصور مثلا أن يرويه التابعي الصغير أن يرويه التابعي الصغير عن النبي كالزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مع أن الزهري أيضا يروي عن أنس وراء صغار الصحابة كان ياروي الزهر عن أنس لأن الزهر من صغار التابعي فالعلماء يقولون هذا منقطع بعض العلماء عدوه من المنقطع لا من المرسل وأيضا إذا كان الصورة الثانية التي اختلفوا فيها لهم من الرسال أم لا. مرسل أم لا بأن يكون الطريق إلى التابعي الذي رأوا عن النبي السلام طريق فيه سقط يعني في السند سقط قبل أن يصل للتابعية الذي راوه عن النبي مباشرة دون أن يذكر الواسط فيقولون هذا ليس بمرسى ليش, ليش،, ليش،, ليش. لأنه في انقطاع أصالتنا هذا منقطع سقوط راوي في طبقات السند هذا انقطاع في السند فيقولون ليس بالمرسى وإن كان حقا عند الفقهاء والأصليين يسمون كل ذلك مرسى الفقهاء والأصليون عندهم بأن كل سقط إرسال كل سقط إرسال يعني لو سقط من أول السند إرسال من وسط السند إرسال لكن المتأخرون يقولون بأنه لو من أول السند يكون انقطاع ولو توالى السقط رجل وبعد ذلك رجل وراء فهذا اسمه إعضال, هذا إعضال. طيب إسقاط الصحبي هذا إرسال طيب وأيضا اختلفوا في صورة أخرى بأن يقول مثلا التابعي يقول حدثني رجل صاحباهم وسلم اختلفوا فيها وان كان أحمد نقل الاتفاق على قبول على قبول هذا وانه وان كان مرسلا كان الروم مبهما فإنه لا يضر لأن الاصل في في العدالة الايه في الصحابه العداله الاصل في الصحابه العدل العداله هذه صور من الصور التي قال فيها علماؤنا انها من الارسال حكم المرسل و قال القاعده لا يحتج بالمرسل هل ترجيح لا يحتاج بالمرسل إلا بشروط هذا كلام فيه نظر لأن المتقدمين،, لأن المتقدمين اختلفوا في قبول المرسل حكم المرسل الحق سأبين أولا أوضح ما الله به ثم أبين الخلاف الحق في أن المرسل ضعيف لا يحتاج به وهذا الذي نقله الإمام مسلم في مقدمة صحيحية ونقل العلماء واتفق عليه من المتأخرين قالوا بأن المرسل ضعيف المرسل ضعيف لإسقاط الراوي سقط الراوي والراوي الاحتمال وارد فيه أن يكون صحبيا أو يكون تابعيا ولوجود الاحتمالية قلنا بضعف الحديث لو تيقننا أنه صحبي نقول بصحة السنة الصحابة كلهم عدود إبهم الصحابة أو الجهالة الصحابية لا تدر إذن ضعف الإرسال هذا الذي ندين الله به هذا إجمالا ولكن عند التفصيل ترى أن هناك أقوال كثيرة جدا بلغت عند الإمام الحفظ الحجر أقريب من ثلاثة عشرة قول من ثلاثة عشر قول واختزال هذه الأقوال بأن نقول مذهب بعض الرماء الرد, الرد مطلقا كل مرسل ضعيف وهذا نسبوه لجمهور المحدثين الرد مطلقا القبول مطلقا والتفصيل والتفصيل هذا هو ي组 pakai كثير من الأقوال بعد الآن اختزالنا أكثر من 10 أقوال في إيش في أقوال ثم الرد مطلقا وهذا لجمهور المحدثين القبول مطلقا لكثير من الأصلين وكثير من المحدثين قابلوا التفصيل نقول الرد مطلقا هذا جمهور المحدثين قالوا لأنه لأنه من شروط صحة السند من شروط صحة الحديث هي صحة السند وصحة السند لا بد لها شروط خمسة هو إيش نقل العدل ضابط تمام الضبط عن مثله الى, إلى منتهى من غير شذوذ ولا علا عن مثله إلى منتهى يبقى دون سقط لما سقط إلى منتهى هذا اتصال سند يبقى من شروط صحة السند اتصال السند والسقط في السند انقطاع بالرأو الذي سقط في السند واحتمالية الضعف ما وجوده فيه نقول هذا ضعف في السند فإذا المرسل لا يقبل مطلقاً الذين قالوا بالقبول مطلقا الأحناف والمالكية ورواية أيضا عن أحمد بل هذا جاء عنهم قول يعني أرقى هذا القول قالوا بل هو عندنا حج أكثر من المسند المرسل عندهم أقوى في الاستدلال من المسند لماذا قالوا لأن من أسند فقد أحال إذا روى لك الحديث بالإسناد فقد أحاله أحال, أحال, أحال أمر الحديث عليك ابحث عن الرواة وأنظر العدالة والضبط ثم أتي بالنتيجة مفهوم؟ قالوا من أسنى فقد أحال لكن من ضمن لك وأسقط هو حملها عنك هذه دلالة عنه واثق أن من رواه ثقة من رواه عنه ثقة فلذلك نقبله من وين هذا؟ عشان ما تلتفتش من وين؟ ما فيش ما عندكش شو بس اللي كان سرحان من وين؟ أنت حريس لكن سرحان أيضا ومن وين اتوا بهذا سامح لا. حريص تعرف لو فكرت هتعرف ما ايش طيب فيها انت عفاج انت فاج نفسك عشان طويل وكل ما تجاوب وتقدر غلط نغلطك تدخل بصدرك هكذا يا حبيبي لا ها. ممتاز ليه هذه لأن الرؤون من قلون الخيرية هو ثقة ثبت دين فلن يسقط إلا, إلا الثقة لأنه لو أسقط الضعيف يبقى أبهام عليك يبقى كأنه دلس على الحديث الناس سلم فهو بيقول مش أنت تعلم يقينه قال خير الناس قارني ثم لدينا لونهم هذا من قلون الخيرية فعلامة الخيرية أنه لا يسقط لك إلا الثقة وقدمنا لك صحة الحديث فهمتم؟ فإذا قالوا عندنا إذن المرسل أقوى في الاستدلال من إيش؟ من المسند كما سنبين بامثله على الاحتجاج بالمرسل في هذا الباب وهذا قول المالكيه وهذا عجيب وقول من وقول الاحناف وروايه أيضا عن عن احمد طيب يبقى قول رد مطلقا القبول مطلقا القول السادس التفصيل هذا التفصيل بعضهم قالوا إذا كان من التابعين كبير فانه فانه ارساله يكون مقبولا وان لم يكن كبيرا سارساله غير مقبول وبعدهم قال إن كان من تابعيه كبير ثقه ودعم من وجه اخر فهو مقبول الى اخر هذه التفاصيل ولكن كلهم اجمعوا على كلام الشافعي لان الذين قالوا بالحجه بالمرسل نقلوا الاجماع كما قال ابن عبد البر وغير ابن بر نقلوا الاجماع على قبول المرسل قال والاجماع كان قائما في قبول المرسل حتى جاء فرده هذا خطا بل الخلاف كان قديما أيضا يعني هم قالوا أن الشفع هو الذي الذي رد هذا الإجماع وهذا ليس صحيح ما قام الإجماع قط على قبول المرسل فالشفع استجمع شروطا مهمة جدا في قبول المرسل وهذا أعدى الأقوال هذه أعدى الأقوال التفصيل الذي بها نقبل المرسل قال المرسل يقبل بشروط شروط لابد أن تتوفر في من في المرسل و في المتن المرسل نقول الشافعي اشترط شروطا في المرسل وفي المرسل فقال الشروط اللي في المرسل اولا ان ياتي من وجه اخر مرسل لانه بعض الضعف للاحتماليه وبعض الضعف الاحتماليه يقوي بعضهم بعضه ياتي مرسل من ايش من وجه اخر ده الشرط الاول في في في المرسل الثاني أن ياتي من وجه اخر مسند حتى بعد الولماء شوش على الشفاية قال مسندا ما الحج في المسند ما لنا من المرسل هذا ضعف علم لأن المسند هذا فيه من اللطائف فيه فائدتان الفائدة الاولى. بأنه لما جاء مسندا دلل بوجوده مسندا بمجيه مسندا على صحة المرس فأمين الله لما جاء مسندا كانت دلالة على أن هذا الإرسال إيش صحيح أن المرسل ثقة حفظ أرسل عن ثقة مفهوم والامر الفائدة الثانيه أنه نقول بأن المسند هذا لما يكون معه مرسل وحدا الخلاف ظاهره التعارض مع مسند آخر عندما نقول بفوائد من الفوائد بضوابط الترجيح نرجح من تعددت طرقه ما تعددت الطرق على من فردت طرق ان فردت مفهوم لو جاء هذا من طريق طيب مسند وهذا عندي مسند ومرسل ايهما اقوى المسند مع المرسل يقدم هذه فائدة ايضا في هذا الباب لذلك الشفيع قال لو جاء مسندا من طريق آخر هذا في المتأو شرط الثالث إن كان مرسلا ولم يأتي من وجه آخر فإننا نقول إذا جاء قول صاحب أو فتوى صاحب لما يخالفه أحد من الصحابة وطبعا نجمع سكوتي لكنه قال إذا وافق هذا المرسل قول صاحب أو فتوى صاحب قبلنا المرسل لأن قول الصاحب وزنه ليس بالهين أيضاً ففيها دلالة يعني لا أنا أقول فيها دلالة على إيش أيمن لما قول الصاحب يوافق المرسل ممتاز بأنه دلالة على أن هذا له أصل عن المسلم لأن الصاحب لا يتعلم الصاحب إلا من النبي غالب علم الصاحب مش اجتهات غالب علم الصاحب تلقيم من النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه يشير إلى احتمالية ضعف الصاق ارتفعت لأنه لما, لما وافق قول الصاحب كأنه له أصل عن النبي السلام قال او فتوى العلماء فتوى العلماء هذا من ما يقال لأن هذا الذي بان عليه ابن تاميه كل الكتاب الذي جاءه في مسألة تعرض العقل والنقل قال أو فتوى العلماء لأن فتوى العلماء قد ترتكز على القياس والقياس العقل الصريح العقل الصحيح يمكن أن يخالف قول النبي الصريح فلما يأتي العقل يوافق هذه هدي فيها دلالة على أيضا أن يدل على احتمالية غالبة أن هذا الكلام من كلام أنم السلام هذه الشروط التي تتوفر في المرسل في المت وأما الشروط التي تتوفر في المرسل يقولون شرط مهم جدا وهو إن سمى لا يسمي لنا إلا الثقر إن سمى لا يسمي لنا الثقر وهذا يوضح لك خطأ كثير من المحدثين الذي قالوا ومارسيل ابن المسيب عند الشفعي صحيح وعند أحمد نحمل قال اختبرنا مارسيل ابن المسيب فكانت صحيح نقول لا حتى مارسيل ابن المسيب تغضع للشروط التي تشترطها للشفعي من المارسيل لكن عندما سألوا ابن المسيب لما تتبعوا واستقرأوا مارسيل المسيب وجدوه لا يرسل إلا عن ايش. عن ثق يعني توفر فيه شرط. أنه إذا سمى سمى الثق لذلك تطرى لما تكلموا على مرسيل الظهري مثلا يقولون مرسيل الظهري كالريح لأنه لو سمى يسمى عن كل من هب ودب كذلك الأعمش كذلك السوري حتى مرسيل السور وعلى خلاف من المحدثين في مرسيل من الحسن البصري وإن كان الأغلب من المحققين يقولون أيضا مرسيل الحسن البصري كالريح إذا سمى فإنه يأخذ ويرسل عن من كل من هب ودب مفهوم القول وهذا القول الراجح في مسألة الاحتجاج بالمرسل هذا القول الراجح في مسألة الاحتجاج بالمرسل والامثلة على الارسال كثيرة جدا منها مثلا حديث عبد الرحمن البيلماني وهي مسألة قتل, قتل رجلا مسلما بمعاهد كان قد قتل معاهدا وقال أنا خير من يوفي يفي بإيش يفي بذمتي أو يفي بعهدي أو يفي بوعدي وهذا الحديث يحتجون به الأحناف على قتل المسلم بالكافر يعني كان كافراً لا حربياً كافراً إيش؟ معهدا فيحتاجون بقتل المسلم مع أن الأصل في الصحيحين وعندما قلنا الحديث هذا صحيح ونتنزلنا مع القوم أنه صحيح يخالف القول الذي الحديث الذي جاء في الصحيحين عن أي ابن أبي طالب أنه قال المسلمون لاتتكافأ دماؤهم صحيح تتكافأ دماؤهم هذا دلاله الآن يبقى غير المسلمون لاتتكافأ دماؤهم لا جاء بها صريحاً قال وَأَلَّ يُقْتَلْ مُسْ بكيف؟ تصريحاً في هذا الباب والرد على أن هذا الحديث حديث ايش. مرسل عبد الرحمن بن بيلماني من التبعين أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم أين, أين, أين الصحابي؟ ليس بالصحابي وأيضاً يحتاجون بحديث القهقه لو رجل كان يصلي كان يصلي الصحابة النبي صلى فمر رجل أعمى وكان هناك حفرة فوقع فيها فضحك الصحابه فعمران وسلم باعاده الوضوء واعاده الصلاه طب الوضوء والصلاه علينا طب هو الضحك يعني ينقض الوضوء وهذا حديث هذا حديث مرسل واحتاج به احتاج <تتكت> <تكت> به ايضا من احتاج به <تكت> لكن لا تاتي بقى إلى عدول الى الناس الى اتقان العلم عند علماؤنا يعني علما الشهائيه يحتجون بحديث سعيد المسيب أن نهى أن نهى عن باية اللحم بال... بالحيوان نهى أن نهى عن باية اللحم بالحيوان العلماء يقولون بأن هذا النهى الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان أمور سهلاً سعى المسيب لكنه صحيح لأنها كما قلنا بأن مرسيل المسيب صارت صحيحة بأنها توفرت فيها الشروط هذه بالنسبة للكلام على هذه القاعدة أقول قولي هذا أستغفر الله لك.